وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ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 وَنَعُوجُوهُ مِنْ نارٍ وَلَا عَن ظهورِهِمْ وَلَا هُمْ يَنْصُرُ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبَهَتُهُمْ فَتَبَهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ وَرَأَيْتَ الَّذِينَ يَسْتَهْزِئُونَ بِرُسُلِنَا مِن قَبْلُ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَن بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرًا أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُسْحَبُونَ بَل مَتَّعْنَاهَا أُولَٰئِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَقْصُهَا مِنْ أَقْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ